ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 وكان فريق من عباده يقولون يقولون ربنا آمنا فغفر لنا و رحمنا و انت خير الراحمين فتصدتم صخريا حتى ان نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون